ما تفوق الذين اوتوا الكتاب بَعْدِ من بعد ما جاءتهم أُمِرُوا وما لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ نَفِيرُ جزاءهم عدا ربهم جنات عدن سجري